ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله أحسن مسواي إنه لا يفلح القالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرضى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين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 إن كيدك عظيم يوسف أعرض عن هذا يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذبك إنك كنت من الخاطئين.